نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أحسنا ومن سيئات أعمالنا من يسه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمسألة بغماء بعض إخوان لا يمني أراد أن يفهم لأنه قال يعني كان في, في الشرح نوع التباس ذكرنا يا إخواني أن الاغماء حكم من فاتته الصلاة بفعل الاغماء وهذا دائما إذا خرج الوقت أما إذا لم يخرج الوقت يعني إذا اغمي على شخص ولم يخرج الوقت في وقت إفاقته يجب أن يصلي يجب أن يصلي أما إن خرج الوقت فالخلاف في خروج الوقت وذكرنا في ما سبق قلت يا اخواني الإغماء متردد هو فرع غير منصوص عليه يعني ما جاء في السنه التنصيص على حكم المغماء عليه وهو فرع متردد بين اصلين والأصلان هما النوم والجنون بجامع عله وهي زوال العقل هذا،, هذا،, هذا كله يسمى في, في،, في،, في،, في علم أصول الفقه في مبحث القياس لأنه مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع ثم القياس وهذا الذي نتحدث عنه داخل في مام القياس من أبواب أصول الفقه اذا عندنا فرع اللي هو الاغماء وعندنا الاصل اللي هو النوم أو الجنون وعندنا العله اللي هي دوار العقل هو ارتفاع العقل وهذا الاغماء يدور بين او يشابه النوم من جهة ويشابه الجنون من جهة هو ما يسمى في القياس في بقياس الشبه والحكوان فهل الاغماء ارتفاع للعقل بالكليه ام هو ارتفاع جزئي يشبه النوم ذكرنا ان الاغماء أقرب إلى الجنون منه إلى النوم الإغماء أقرب منه إلى الجنون من النوم لماذا؟ لأن المغمى عليه مريض والمجنون مريض أما النائم فليس بمريض لهذا ألحق المغمى عليه بالمجنون وعلى هذا نقول إن من أغمي عليه في وقت صلاة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 هذه هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. مسألة الأخرى التي تعلق بها كلامنا في موضوع السابق مسألة من سهى أو نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر واحد انسى صلاة في السفر وتذكرها وهو مقيم. يعني كان مثلا في وهران وما صلىش صلاة الظهر. فلم يعني نسيها أو سهى عنها ورجع من وهران فلما وصل إلى الجزائر العاصمة لم يتذكر هذه الصلاة حتى أثنى المغرب فتذكر أنه قد نسي صلاة الظهر ماذا يفعل ذهب الإمام مالك الشافعي وهو مذهب ابن عمر أنه يقضي هذه الصلاة يقضيها قصرا رمض كلمه إذا خرج وقتها أما إن لم يخرج وقتها فإنه يقضيها كما وجبت عليه لماذا يقضيها كما وجبت عليه يا أهواني أنا ارجو أن تنتبهوا جيدا إنكم إن فهمتم مثل هذه المسائل ستفهمون علما كبيرا إن شاء الله تعالى قالوا لأن القصر أو أن القصر تعلق بوصفه والصفر وهذا الوصف إذا الإنسان رجع إلى مكان إقامته وبقي الوقت قالوا قد زال ذلك الوصف وبقي عليه الوجوب في الوقت الوصف شنو يا إخوان الصفر إذا رجع إلى بلد الإقامة وبقي وقت الصلاة أعنش يصلي قصرا كما يقوله الظاهرية ومن وفقه لكن <تصفيق> على لان هذا الوصف الذي هو الصفا قد زال راح وبقي الوجوه متعلقا بالمكلف لهذا وجب عليه أن يصليها تامه هذا اذا لم يخرج الوقت اما ان خرج الوقت فإنها تعلقت بذمته قصرا فيقضيها قصرا لأن هذا الوصف قد زاد والوقت قد ذهب وتعلق الوجوب به عندما كان الوصف متعلقا به وهو السفر لذا كان اعدل الاقوال الاخوان أن من فاتته صلاه في السفر من فاتته صلاة في السفر ولم يتذكرها من فاتته بسهو او نسيان طبعا موش من فاتته صلاه في السفر ولم يتذكرها في الحضر. الا بعد خروج الوقت فانه يقضيها كما وجبت عليه اي اثر واضح يا اخوان مما يتعلق بهذا الحديث أو هذا الاثر أن من وجبت عليه صلاه الحظر ونسيها ولم يصليها وتذكرها في السفر تطبق عليه القاعده الاولى يعني اذا كان ذكرها وبقي الوقت فانه يصليها ماذا يا إخواني يصليها قصرا لماذا لأن الوصص المتعلقة به قائمه هو السفر وما زال في الوقت إذا يقضيها أو يصليها قصرا أما خارج خرج الوقت فلو كان في السفر فإنه يقضيها تامة واضح ذكرنا أيضا في الدرس السابق سابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونوله عن الصلاة وذكرنا جملة من الأحكام وبقيت فروع لابد أن نتحدث عنها من فروع ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل وهي منتصلة به إذا نام الإنسان عن خمس صلوات في السنة تقول بعض الناس ربما يتعب ينام يوم كاملا وهذا حدث يا بعضهم قد ينام يومين متواصلين بعض الناس مجددا بالنوم فإن تعب نام من غير انقطاع إذا نام الإنسان عن خمس الصلاوات فكيف يقضيها؟ الصحيح أنها وأنه يقضيها كلها بترتيبها فإن نام من الظهر إلى الظهر قضى الصلاة مترتيبة على الترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ولا يقضي كل صلاة مع أختها واضح اخواني المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة اذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس يصلون في الجماعة ودخل مع الناس في صلاة الجماعة وأثناء الصلاة تذكر أنه نسي صلاة إما بنوم وإما بنسيان يعني إنسان المسجد ودخل مع الناس مثلا بالصلاة العصر إذا كبر غير كبر يتذكر أنه لم يصلي علينا. اقول اذا دخل في العصر فلما كبر للصلاه احرم بالصلاه تذكر انه نسي صلاه قبلها وهي صلاه الظهر ماذا يفعل هل يغير النيه نقول لا يجوز غير النيه اي انسان احرم بالصلاه وكبر لها ثم تذكر صلاه قبلها لا يجوز له ان يغير النيه لان النية متعلقة بالاحرام فإذا احرمت إن عقدت الصلاة على النية التي جاء بها لأجل تلك الصلاة طيب قد يقول قائل ماذا نفعل الآن نقول صل تلك الصلاة الحاضرة وهي صلاة العصر فإن سلم الإيمان سلب معه ثم قم وصل الظهر بعدها ولا يجب عليك أن تعيد صلاة العصر لأن من قال بوجوب الترتيب وهو إعادة الصلاة نقول الترتيب واجب فيما يستطاع والله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعت وهذا قد اتقى الله ما استطاع حيث أحرم بالصلاة الحاضرة ولم يتذكر الفائثة إلا بعد أن أحرم بالحاضرة فعليه إذا أن يصلي مع الإمام حاضر لي صلاة العصر فإذا سلم مع الإمام قام بعدها وصلى صلاته الفائته وهي الضغر وليس عليه أن يعيد العصر لأجل تحقيق الترتيب واضح إخواني والدليل الدليل أن الله جل وعلا لم يوجب علينا ترتيبا أو لم يوجب علينا إعادة الصلوات لا هو ولا رسوله عليه الصلاة والسلام وأن هذا الذي فعل هذا الأمر قد اتقى الله ما استطاع وبهذا يتحقق الوجود طيب لو دخل مع الجماعة هذه كلها مسائل تتعلق بهذا الحديث لو دخل مع الجماعة وقبل أن يكبر للصلاة الحاضرة تذكر الصلاة الفائته جاء صلاة العصر غير جاي كبرت فكر بلي ما صلش الظهر ماذا يفعل نقول الصحيح يا اخوان لانه لا نريد ان نخوض في اختلاف كثيرا الصحيح انه ينوي ينوي الفائته يعني يدير النيه بلي راح يصلي الظهر و ويدخل مع الجماعه الذين يصلون العصر ولا حرج في اختلاف النيه يا اخوان لا حرج في اختلاف النيه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 وهم مشترعون واضح يا اذا من تذكر صلاه وقبل أن يحرم مع الامام في الحاضرة جاز له ان ينوي نيه صلاته فائته ويدخل مع الامام في الصلاه الحاضره نعبر عليها بالتعبير ل... يعني الذي يفهمه او يفهمه الجميع فاتك صلاه الظهر بنوم او نسيان ثم لما جئت إلى المسجد وجدت الصلاة صلاة العصر قد قامت وقبل أن تكبر للإحرام تذكرت هذه الصلاة التي فاتت. ماذا تفعل؟ أنت صلاه صلاة الظهر وتدخل مع الجماعة صلي معاهم فأنت بعد انسراف الإمام في سلم الإمام الصلاة تقول خلاص صليت الظهر ماذا يبقى عليك؟ يبقى عليك أن تصلي العصر بعدها طيب هذا يا اخواني قد يقول قائل هذا في الصلوات التي يتوافق عدد ركعاتها يعني الظهر مع العاصمه اربعه لكن لو ان انسانا نسي صلاه المغرب وجاء الى المسجد وقبل ان يكبر تذكر انه قبل ان يكبر صلاه العشاء تذكر انه لم يصل المغرب والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات كيف يفعل هل يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب وهو قد تذكر قبل الإحرام نقول يصلي كالمرة الأولى يدوي صلاة المغرب ويدخل مع الإيمان في صلاة العشاء منتبه لهذه المسألة إخوان. يكبر مع الإيمان هو رهناوي صلاه المغرب والامام راح يصلي العشاء فيصلي مع الامام ثلاث ركعات يعني ركعتين الاولى ثم التشهد ثم يقوم الامام للركعه الثالثه فيصلي معه الركعه الثالثه بقراءتها وركوعها وسجودها اذا الامام ارفع راسه من السجود باش يطلع للركعه الرابعه هو ماذا يفعل ينوي المفارقه في نفسه خلاص يقول راح نثارق الإمام وش يدير يدير التشهد هو وحده يقرأ التحية ثم يسلم ثم بعد ذلك يكبر مع الإمام ويدرك ما غطية من صلاة العشاء هذا هذه مسألة مهمة وهذا من اختيارات شيخ الإسلام الله دليل هذه يعني جواز مفارقة الإمام في النية أو مفارقة الإمام في الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يشتكي معاذا معاذا جبل لما كان يروح يصلي بالناس في قبال كان يطول جدا ففي يوم من الأيام أحد الناس شافوا طول خرج واحد كمل الصلوات وحده وذهب يشتكيه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقطع النبي صلى الله عليه وسلم قصا وقال له بان دخل مع الصلات فاطال جدا فافطنت عنه وادمت صلاتي وحدي فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا نقول يجوز لمن نسي ودخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء أو قد اقيمت صلاة العشاء فإنه ينوي الدخول في الصلاة معهم لكنه ينوي صلاة المغرب ويصلي مع الإمام ثلاث ركعات فإذا قام الإمام إلى الرابعة بقي جالسا وتشهد ثم سلم وخرج من صلاة المغرب ثم له بعد ذلك أن يكبر من جديد ويحرم ويصلي ما بقي مع الايمان صلاه العشاء هذه الصوره الاولى وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وله وجاهه كبيره الوجه الثاني انه يبقى جالسا يعني كي يلحق الركعه الثالثه يبقى جالس يخلي الامام يصلي وحده الركعه ال ل... يعني لا يتابع الإمام في الركعه الرابعة فإذا تشهد الإمام تشهد معه وسلم معه ولا إخوة لهذه الصوره الأخيرة من يعني عدم الاقتداء بالإمام في الركوع والسجود والصواب الله ويعلم أنه يعني يفارق الإمام ويتم صلاةه ثم بعد ذلك يستدرك مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء، واضح إخواني كذلك ربما نسي الرجل صلاه الفجر صلاه الصبح هي الفريره ثم دخل مع الامام في صلاه الظهر بعد الكبره تذكر انه لم يصلي الفجر يعني بعد ما تظرب مع الامام صلاه الظهر تذكر ماذا يفعل ينوي الانفصال في الركعه الثانيه واضح يا اخوان ينوي الانفصال في الركعة الثانية يعني صلي مع الإمام ركعتين فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ليتم الثالثة والرابعة هو تشهده وسلم ثم تبر مع الإمام ويدرك ما بقي من صلاة الظهر أما ان تذكرها قبل أن يحرم فإنه يعني ينوي الانفصال أيضا يلوي صلاة الفجر وينفصل مع الإمام في الركعة الثانية سواء بسواء اما إن دخل في صلاة الظهر بنية الظهر ثم تذكر الصبح فإنه يصلي مع الإمام صلاة الظهر كاملة لأنه نوى صلاة الظهر ثم بعد أن يتم الإمام صلاة الظهر يقوم بعدها ويصلي صلاة الفجر ولا يمر به عادة صلاة الظهر طيب مما يتعلق بهذا الحديث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 و يقيم قد يقول قائل ان الاباء اعلام بدخول الوقت نقول نعم ان الاباء اعلام بدخول وقت الصلاه والذي فاتته الصلاه وقت صلاته تلك قد حضرت في ذلك الوقت فيؤذن لها ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في انه امر بلاله ان يؤذن و يقيم طيب هل هذا خاص بالجماعة أم يجوز للمنفرد أن, أن يردّين لنفسه نقوم نقول إن الجماعة يجب في حقهم الأذان أما المنفرد اختلف أهل العلم منهم ما قال بمشروعية تأذين المنفرد ان المنفرد يسن له المنفرد يسن له أن يؤذن طيب ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك الراعي هنا على جبل في راس صبيه يؤذن بالصلاة وهذا يدل على أن هذا العمل عظيم هو أن الانسان اذا كان منفردا فاذا اذن الله جل وعلا يعجب من فعله وقال بعض اهل العلم يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه على المفرد المنفرد, المنفرد يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه قالوا وتلله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من راعبنا. قالوا وهذا الراعي كان في جبل على رأس صدية ولا يوجد أذان في ذلك المكان فإنه يسرع للمنفرد في هذه الحالة أن يؤذن بالصلاة والمساله ليس فيها يعني نص يتمسك به والأمر واسع والأقرب الله أعلم أن المنفرد يسن له أن يؤذن أن المنفرد يسن له أن يؤذن ولا يجب هذا ما يتعلق عموما بمسائل الأحاديث السابقة قال المصنف رحمه الله وحدثني المالك عن, عن زيد بن اسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بطريق مكه ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاه فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى خرج من ذلك الوادي. حتى حتى يخرج من ذلك الوادي. وقال إن هذا وادي به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأ. وأمر بلادا أن ينادي بالصلاة أو يقيم.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 مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال أبو بكر أشرت أنك رسول الله. هذا الحديث مثل الحديث, مثل الحديث الذي سبق وفيه قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا أن هذه القصة أن هذه أو على القول الصحيح. وأنها ليست قصة واحدة لأن كل من قال بأنها قصة واحدة تكلف لها الجمع ودليله قوله في هذه الرواية وهي رواية زيد ابن اسلم وهذه الرواية إخواني مرسلة باتفاق رواة الموطة لم يصلها أحد من رواة الموطة وقد وصلها الإمام مالك في غير أرواة الموطة و. قد جاءت, قد جاءت هذه الرواية وقد جاء ما يعبد هذه الرواية من متصلا من وجوه صحح كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قلت إن الذي يدل على أن هذه القصة متعددة قوله عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكه وكنا ذكرنا الحديث السابق أن ذلك كان برجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، ولا شك أن طريق مكة غير طريق خيبر، فخيبر طريقها إلى الشمال لجهه جهة ثبوك من نحو الشام وأما طريق مكة فإنه يعني ينحني إلى جهة الجنوب هذا يدل على تعدد القصه في هذا الحديث دليل على t عليه الصلاه والسلام i لما فاتته الصلاه وهي قره عينه عليه الصلاه والسلام تعلمون أن burrat شيء rajni, għahija hissalatu i s-sala. Kalimona قال حبيب l من دنياكم النساء وطيب sala كان لا في ولا كان ولا يستريح الا اذا صلى عليه الصلاة والسلام ورغم أنه عليه الصلاة والسلام قد فاتته الصلاة وخرج وقتها بالكلية إلا أنه كان متانيا فايقظ القوم وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة جاء في الرواية أو يقيم وجاء عند الإمام أحمد من غير شك ويقيم و صلى كما جاء في الحديث الصحيح حديث الحبشي الذي ذكرناه في الحصة الماضية أنه صلى غير عجل صلى ركعتي ركعتين السنة غير عجل وصلى ركعتي الفريضة عجل لماذا لأن الإنسان تكون فازع إخوان لاحظوها في المسلم ...eذا فات الصلاه خاصه من كان قلبه متعلقا بالصلاه اسال الله ان يعلق قلوبنا بها بكل العبادات ...eذا فات الصلاه يفزع فيهرل الى الوضوء فيسرع فيه ثم يكبر ويصلي مسرعا لاجل فزع لكنه عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذا لانه يعلم بانه انما يصلي في الوقت وليس خارج الوقت ووقته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 على أن النوم تقبض فيه الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وقد قال بعض أهل العلم أن الأرواح روحان، روح النوم وروح الإنسان المتعلقه به. فإذا تزعت زهقت روحك وانتقل إلى الآخرة ولا نعلم دليلا على هذا ولعل الله جل وعلا وهو القادر على كل شيء الخبير العليم ربما يعني رفع عنا أرواحنا في نومنا فإن شاء ردها علينا وإن شاء أمسكها وهذا ظاهر المرآن ولهذا علينا يا إخواني ان نرفع المظالم المتعلقة بنا قبل نومنا لأن الإنسان رحي اخواني وما يدري هل سيصبح حيا أم يصبح ميتا ولا علم عندنا أن نقول من هؤلاء أم من هؤلاء لهذا وجب علينا جميعا أن نتحلل من المظالم قبل نومنا وعلينا أن نتحلل في قلوبنا من بغض إخوان المسلمين وأن لا يكون في قلبك ايها المسلم بغضا لاخيك المسلم نعم الموالاه على قدر الطاعه والموالاه على قدر اتباع الناس لشرع الله جل وعلا واتباعهم للسنه فانت توالي أكثر من يتمسك بالشرع اكثر لكن أن تبغض الناس في قلبك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 أما اللي يغضب تجده دائما تعبان دائما مقلق كيشوف واحد يقول خاوت يا لطيف كيشوف اللي يبغضه من هي يقولوا صاباه يدير له يدير له اللي فيه واللي فيه فيغتاب ويكره ويتغير مزاجه ويتعكر عليه الجو الذي كان فيه اما اللي تحب فانه يرتاح وجربوها يا اخوان جربوها تجدون هذا الامر يعني في غايه الاهميه لن يسال لما يحب يرتاح لنفسه نسال الله عز أن ان يصفي قلوبنا من الحقد والغل والحسد وكل آفات القلوب نسيت ان انمي الى الامر متعلق بالفقره الاخيره وقوله ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نا وهذا يعني شيء حير كيف يأخذ الشيطان رجلا مثل بلال في جلبه وقوته وايمانه فيضجعه ويهدئه بربل كما نقول يبربروا إيش الصبي يضرب في ظهره العلماء التربيه المعاصرين يقولون أن الصبي لماذا ينام بضربه على ظهره إيش الصبي يحمل ورسع أحيانا العجيز بكريا أن أظهر الوالدة كي تحكم الصبي شوريز بند الفينيا تخفض بسجد دي. ومع ذلك الصبي ينام ويجد راحته في ذلك ولو ضرب الكبير بمثل هذا ما ذاق طعم النوم قالوا ان الصبي يتعب بالضرب هذا علماء طبيه يقولون الصبي يتعب بالضرب فينام بعد ذلك وهذا والله خطا فان الصبي يتذلل بذلك الضرب هذا من عند الله جل وعلا لهذا تجدون يعني النساء والامهات جزاهم الله خيرا ويتعبون مع اولادهم سجد احيانا المراه يعني تربط وتهدهد على ابنها ربما هي ساعه ساعة ويمسك إنها تخبط في ظهر بشكل النوم كيف يقول عندهم الكهرباء زيدة غير صار يعني. طبعا يا إخواني وهذا الذي ذكره أو ذكر في الحديث هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كل الدلائل ما قلناه المعجزات بعض بعض العلماء يعبرون بالمعجزة والمعجزة يا إخواني وهذه فائدة فهوا هذه أو هذا الإسبراه هذا الإسبراه حادث هذا الإسبراه حادث مولد غير موجود في تعبيري أو في حتى في في في النقص لا في ولا في الصنة. تجدون أهل العلم قديمة عندما يؤلفون يقولون دلائل النبوة ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما كثيرة هذا من دلائل نبوته يعني من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم النبي بكر ثم حصل له قال ابو بكر الصديق اشهد انك رسول الله وقول ابي بكر اشهد انك رسول الله ليس معناه ان أبو بكر لم يكن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما مثل هذه الأشياء تزيد في ايمان المرء هذه الاشياء تزيد في إيمان المرء نعم قال رحمه الله باب النهي عن الصلاة بالهاجرة وحدثني ايها دفن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من في جهنم فإذا اشتد الحر فأبلدوا بالصلاة فأبلدوا فأبلدوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعضا فأبنى لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الزاهر وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي وريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتدت الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيش جهنم هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله في بيان سنة الإبراء سنة إبراهي إخواني متعلقه بصلات واحده وهي صلاة الظهر. قد قررنا فيما سبق أن أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة هو أول وقتها. لكن يستثنى من ذلك وقتان. الوقت الأول هو وقت الظهر. فيؤخر الظهر. في وقت واحد وهو اشتداد الحر وهل هذا خاص بالصيف او خاص بطول العام نقول هذا يشمل العام كله فاذا اشتد الحر بحيث يتحرج الناس من الخروج فيه شرع الابراد بالصلاه سواء كان ذلك في الصيف او كان في غير الصيف لان بعض المناطق يكون فيه او يكون هذا البلد فيه فصلان فصل الحر وفصل ربيع ما فصل الشتاء في المناطق الاستوائيه فاذا كان الحر مشتدا شرع للناس ان يبردوا بالصلاه طبعا ليخرجوا للمسجد اما الذين يصلون في البيوت فيصلون الصلاه في ميقاتها لماذا لانه لا حرج عليهم فساق الامام رحمه الله تعالى حديث عطاء بن يسار قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعطاء بن يسار من رواه المراسيل وهذا الحديث مرسل عن الامام مالك نعود نقول اشنو المرسل يا اخواني مشي في ذهنكم المرسل ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكونوا التابعين، التابعين لم يلقوا نبيا صل الله عليه وسلم، متلاجاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي تلاجع عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ اسمه الصحابي. هذا قال في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تلاميذه. أحتاج مشكك كذا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما تعلى الإسلام. إذن شرط الصعبة ثلاثة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يلقاه مؤمنا يعني يكون مؤمن به معكم. لا تستأذنوا يا اخواني اللي يحب يخرج يخرج عندكم الإذن مسمى ولا تتحرجوا الشرط الثالث أن يموت على الإسلام هذا الصحابة طيب إذا فات وصف من هذه الأوصاف يصير الإنسان في إسلامه يسمى تابعي إنسان يخاش النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي يسمى تابعي طبعا التابعي لابد أن يكون لقي الصحابة حتى لا يظن أحدكم بأنه من التابعين لأنه لم يرقى النبي عليه الصلاة والسلام التابعي شرطه ايضا ان يطارق الصحابة فاذا قال التابعي الذي نبيه القصه أو راى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به الا بعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى صحابيا وانما يسمى تابعي هذا التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه ماذا يسمى يسمى حديثا مرسلا والحديث المرسل يا اخواني من اقسام الحديث الضعيف اقول هذا وأكرره دائما الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف هذا الحديث قد رواه عقاء بن يسار وهو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر وهذا المرسل من اضعف المرسيل لأن أهل العلم تكلموا في مرسيل عقاء كثيرا لكن هذا الحديث قد رواه الإمام مالك من وجود متصله وقد خرجه الإمام المخاري من طرق كثيرة هذا الحديث فلا إشكال في صحة الحديث زيادة على ذلك اخواني قد يقول قائل لماذا بدأ الإمام مالك بهذا الحديث المرسل ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الموصولة أو المتصلة بعد ذلك وهو حديث أبي هريرة نقول لأن الإمام مالك يتساوى عنده المرسل والمتصل لأن المرسل عنده حجة واضح يا إخواني المرسل عند الامام مالك حجه ويتساوى عنده مع المتصل ولهذا يعني جوز أن يبدأ بالمرسل ثم بعد ذلك يرقل المتصل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر من فيه جهنم يعني من ريحها وجهنم سميت جهنم وهذا الاسم يعني قال بعض أهل العلم انه أعجل بعضهم قال عربي سميت جهنم ببعد خارها نعوذ بالله من ذلك قعرها بعيد جدا يعني إذا الإنسان يعني رمي فيها بعض جاء في بعض الأحاديث أن بعض الناس يهوي في نار جهنم سبعين خريف يعني سبعين سنة وهارك ما هي لا قرطسية 200 200 يعني مئة 200 طابق ولا 200 طابق أرى 70 سنة وهذا سال الله السلام والرحمة رب كربة تخرج من إنسان تكون في صخب الله لا يطيل هبال تهوي به في النار 70 خريفا لا احفظوا أذينتكم احفظوا أذينتكم أن تحرفوا بغير الله أو أن تتوثلوا بغير الله على الناس كي تجيس فضع لا سيدي عبد الرحمن يقول يا سيدي عبد الرحمن والعجائزة أحياناً كي يزعفو يقول نعم هذا حشب لا سيدي عبد الرحمن فالإنسان لا بد أن يتحرق بألفاظه وأن يعتني بألفاظه لأن لا يصي يصيبه مثل هذا الوعي إذا جهنم نعوذ بالله منها ثم بذلك لبعد قعرها ولهذا يقال بئر جهنام معناها أنها بعيدة القعر ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسوأ بن سفيان وهو المخزومي المدني الأعور وهو من الثقات توفي سنة 48 و 100 عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وقد سبق عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان العامري القرشي وهو من الثقات أيضا ومن أوصادي التابعين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوه عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف طيب كيف تشتكي النار هل النار تتكلم يا إخواني هل النار تتكلم نقول هذا في علم الله جل وعلا هذا في علم الله جل وعلا وقد تتكلم النار برجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم والبخاري قال تحاجة الجنة والنار أو تحاجة النار والجنة والمحاجدة هي المغالبة بالعلم أو المناظره بالعلم وهل يحصل هذا نقول نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا العقل العقب يحبس في جهة ولا يعمل إلا بالوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قال الله جل وعلا عن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا هل النار تبصر؟ يقدر الله تعالى على ذلك الله تعالى يقدر على ذلك وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة في الحديث الصحيح عن البقرة التي حمل عليها صاحبها فاشتكت منه وتكلمت فتعجب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك أنا بكر وعمر فعلى المسلم إذا جاءه أمر من الغيب لا يحتمله عقله أن يقول آمنا بالله ورسوله وعليه أن يسلم وان لا يعبد ويقول هذه ما الله تعالى اراد ان يبين بان كذا وكذا نقول كل هذا باطل وعلينا ان نؤمن بما جاء في القران والسنه ولا شيء يعجز عنه رب العالمين فقد تكلمت النمله وسمع سليمان كلامها قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من ماذا يا اخوانك من قولها فان النمله تكلمت واسمع الله جل وعلى سليمان كلامها وكانت النمله هذه من منح العلم الشيخ بن بازيس رحمه الله عنده وحده نكته طيبه في هذه الايه يقول يا شوفوا النمله حافظت عن شعبها خلتهم حتى دخلوا كاع باش دخلت هي وبعض المتهورين هدانا الله واياهم يجي المكبر الصوت كما هذا وينفخ ينفخ ينفخ, ينفخ الشعب طقح على راسه وهذا والله ليس فيه نصح للمسلمين عليك ايها الناصح ايها الداعي ان تحرث على امن الناس لا على تهويلهم وترويعهم عليك إنهاج الناس ان الناس وماج أن تهدئهم لا ان تثورهم وتشعل فيهم النيران فكانت النمله اعقل من كثير من بني الانسان قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لان سليمان كان له عسكر عظيم كان يتصرف في الجن ويتصرف في الشياطين كانت له جيوش عظيمة ماذا تفعل النبلة أو نملل ماذا يفعل النمل مع هذه الجيوش المهيئة ما كان منها إلا أن حافظت على شعبها وعلى بني جنسها فحرصت على أن يأمنوا وحرصت على أن لا يدوسهم جيش سليمان وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يحرص على حماية الناس لا على ترويعهم وافزاعهم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بان النار اشتكت الى الله جل وعلا والشكوى هنا على الحقيقه ويمكن ان تتكلم النار بأن الله قال اذا راتهم فهي ترى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت النار والجنه فاذن الله لها بنفسين نفس في الصيف وهو اشد ما نجد من الحر ونفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير والبر هذه اعجوبه يا اخوان هذا شيء عجيب كيف يجتمع في مكان واحد برد شديد وحر شديد هذا لا يقدر عليه الا رب العالمين تكلف بعض اهل العلم جزاهم الله خيرا على رفع هذا لا لا لا لا تساؤل قالوا إن في جهنم زوايا زوايا فيها نار زوايا فيها البرد لكن صحيح أن الله تعالى يقدر على هذا كله وان يجمع بين النار وبين البرد وقد حصل وهذا يدل أيضا على أن النار نعوذ بالله منها ومن سمومها وحرها سأل الله جل وعلا الجنه سأل الله أن يخلنا جميعا للجنة على أن النار مغطاة. لا يخرج منها شيء لذلك أنها اشتكى إلى الله جل وعلا وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسي يعني كما الكون قطار يديرون هذه الصفاره هذه وتكون تغليل تغليل الصفاره تخرج هذا النفس حتى يعني ترتاح فكذلك جهنم والله جل وعلا قادر على كل شيء الحديث الثالث ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابي الزناد وهو عبد الله بن الاكوان السمان القرشي مولاه المدني وهو ثقة فقير من صغار التابعين وكان ابو الزناد يغضب لهذا اللقب كان لا يحب ان يلقب به ابي الزناد ومدى أنه كان لا يحب أن يلقب بهذا، فلماذا يذكر في أسانيه بهذا اللقب؟ قال بالعلم لأنه عرف بذلك فلا مناص في ذكره إلا بلقبه فإذا قيل عن عبد الله حدثنا عبد الله بن رضوان قد لا يعرف، فإذا قيل أبو الزناد عرف لهذا استجر بلقبه وكان يكره أن يلقب بهذا لأن الزناد هي النعم وكان لا يحب أن يقال بأنه أبو النار لماذا يا اخواني لأنه يرى بأن النار عزان الله منها لا تكون الا في مكان مذموم ولقب بذلك لتوقّد دي ديني فكان متوقّد الذكاء جدا كأنه نار تستعد كأنه نار تستعد وكان موته رحمه الله تعالى في سنة أحدى للمدينة للهجرة ومن فوائد هذا الزناد الأخير. وقول مالك حدثني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي مراة نص الإمام البخاري أن أصح أسنيد أبي مراة أبو الزناد عن الأعرج وعمر من نهار مسحت سبأ عن أبي مراة. كما ذكر أن أصح الأسند عن ابن عمر هو نافع مالك عن نافع عن ابن عمر. وضح. هذا الحديث. أو هذه الأحاديث اشتملت على مسائل المسألة الأولى متى يشرع الإبراط في الصلاة طوالهم سنة في سائر إبعان نقول يشرع الإبراط في الصلاة يشرع إبراط متى يشرع الإبراط في الصلاة يشرع إذا اشتد الحق إذا كان الحر شديدا القضية ما عندهاش علاقة إخواني بورودة الأبر قد تقول الأرض حارة جدا ويجب أن تقام الصلاة هذا جاء في حديث خباف الصبيعين فهذا شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضان يعني حر الأرض فلم يشكنا لأن المقصود بالإبارات هو بروده, أو يعني بروده وحر الشمس ولو بقيت الأرض حارة فإن الثلاثة ينبغي أن تقام في ذلك الوقت يعني ما شينا زمن وصارت الضوء حتى تبرد الله باش تصليها ونقول هو أول إبراد لا الإبراد يكون حتى ولو بقيت الأرض حارة لكن ينكسر حر الشمس إلى حد ما فيسع بعد ذلك الإبراد ولا ينتظر إلى أن تبرداء الأرض قد ذكرنا أن الإبراد يكون في طول السنة متى كانت علمتا وجدت علة الإبراد وهي شدة الحر شرع للناس أن يبردوا بالصلاة ويبخرها مسألة الثانية هل الإبراد سنة في الظهر؟ فقط أم أنها سنة في الظهر والجمعة؟ الصحيح أن الإبراد سنة في الظهر فقط وأما الجمعة فالسنة فيها التعجيل كما سبق معنا في بيان أحاديث صلاة الجمعة مسألة الثالثة في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجده الناس من حر الشمس وأنه من فيه جهنم يعني هذا الحر إخواني هو نفس جهنم يصل الينا تعرفو شحال تبعد علينا جهنم ما نقدرش نعرفو يا اخوان بالعباره الصالحه ما نقدرش نعرفو شحال تبعد علينا جهنم لان الشمس اللي راه نشوفها راهي تبعد عنا مئات مئات السنين الضوئيه وسرعه الضوء يا اخوان شحال وراه اصحاب الفيزياء شحال سرعه الضوء مئة ألف، مئة ألف ثلاثمئة ألف ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية سرعة الضوء الشمس تبعد علينا بمئات السنين الضوئيه هذا الجهنم البعيد جدا حرها يصل إلينا ويجيش شعر المكيفات والناس كل من في حويتها وبعضهم يخرج عن الشرع فيتعرى ويقذي أورته بل إن بعض الناس ممن لا خلق لهم ولا دين لهم في بلاد أوروبا يذهبون إلى البحار فيعوفا فيسبحون عراتا كما خلقهم الله لأنهم يشبهون البهائم بل هم بهائم بل البهائم أفضل منهم فهذا كله يأتينا من نار جهنم اعوذ بالله منها عليكم أن تستعدوا لذلك اليوم وأن تعدوا من العمل ما يقيكم ذلك الحر العظيم الذي لا يطيقه بشر هذا أخذت الناس عذابا من الكفار أبو طالب يجعل الله تعالى له بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فعقوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في كافر إلا في ابي طالب وذي خافة لأبي طالب لأن الشفاعة يشترط لها شطان أن تكون لمسلم وأن لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا Ula, الله جل وعلا dawara, صلى الله عليه وسلم ان reina, wiedzu, bali, bo go 30, męta, kempi, bali, reina, midleti, abira, adirma, bali. Bali, bali, bali, بالمبادرة إلى العمل الصالح في هذه الأحديث اخواني نص أو تأكيد لما نص عليه علماء أهل السنة والجماعة من أن النار مخلوقة الآن موجودة دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله تعالى ذهبنا فسيح وما نقال بأن النار إنما هذه كنايه عن او تقريب للصوره فان هذا بعيد كل البعد وان النار مخلوقه موجوده الان وهي تستعر نعوذ بالله من حرها وسمومها وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعه من فوائد هذا هذه الأحاديث فيه وفي هذه الاحاديث ان النار مخلوقه موجوده وفي هذه الاحاديث ايضا سنته أو مشروعيته الإبرة في صلاة وذلك عند اشتداد الحرب. وفي هذه الأحاديث ايضا بيانوا أن النار تتكلم، وكذلك الجنة تتكلم. كيف ذلك علمها عند الله جل وعلا وهو القادر. في هذه الأحاديث ايضا بيانوا أن النار لها مبته مغلقة. وتريدها أن انها, أنها اشتكت الى ربها الثقل لها يعني يفتحها في الصيف وهو أشد ما نجد من ويفتحها مرة في الشتاء وهو أشد ما نجد من والله تعالى أعلان. بس الله يهدي الجميع وسبحان الله ربنا